Fifty Languages سنقر شر ثلاثة وخمسون ثلاثة المحلات المحلات سبورت تتشان تلاخو نبحث عن محل أدوات رياضية نبحث عن محل أدوات رياضية نبحث عن ملحمة محل جزارة نبحث عن ملحمة وزوج الشعب أم تلخوا نبحث عن صيدلية نبحث عن صيدلية فوتبول حشوتوب شيف تايغوا نريد ان نشتري كرة قدم نريد ان نشتري كرة قدم نكولو سلامي شيف نريد ان مرتادلا سلامي نريد ان نشتري مرتادلا سلامي نريد أن نشتري ادويه نريد ان نشتري ادويه سبورتوتشان فوتبول حش التوب نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم نبحث عن محل أدوات الرياضية لنشتري كرة قدم ت ت ن سلام شن نبحث عن ملحمة لنشتري مرتد سلامي نبحث عن ملحمة. لنشتري مرتدلة سلامي وتس أزاغ شعب تلاقو وتس أزاغر تشافنو نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية سا دسج صلاقو ابحث عن محل مجوهرات ابحث عن محل مجوهرات فوتوتشانم <تصفيق> عن استوديو تصوير ابحث عن استوديو تصوير اش <تصفيق> اوسخر عن محل حلويات ابحث عن محل حلويات أريد تحديداً أن أشتري خاتم أريد تحديداً أن أريد تحديداً أن, أريد تحديداً أن أشتري فيلم اريد تحديدا ان اشتري فيلم اريد تحديدا ان اشتري تورتة أريد تحديدا ان اشتري تورتة دوشتش سلهغو عن محلي مجوهرات لأشتري خاتم أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم أشوخر ششر الساخ ت شف با بحث عن محلي حلويات لشتية تع أبحث عن محل حلويات لشتري تطة